فَلَنَسْأَلَنَّ الذين أُرْسِلَ إليهم وَلَنَسْأَلَنَّ المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق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 وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغروب فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَأَنَا آذَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فأحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها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 ثُمَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ اسْتَرَاعَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ هُنَالِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدَّعُونَ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الذن والإنس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم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 وما كنا لنهتدي لولا أن الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أنزلكم الجنة ردتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأزن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون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 ونادى أصحاب الآراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنمة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك وارضنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميدا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 وإلى ثمود أقاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما نكن من إله غيره قد جاءتكم بينكم من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله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 فَذْكُرُوا آلاءَ اللهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوهُ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قال الذين استكبروا إن بالذي آمن به كافرون فعفرنا قت وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فخذتهم رواجذة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون